ثلاثة وخمسون استمع إلى الأسماء ثم اكتبها في الفراغات الآتية مستعينا بالصور السلطان محمد الفاتح صلاح الدين الأيوبي السلطان عبد الحميد الثاني مصطفى كمال أتاتورك